بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تازيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب للطول لا إله إلا وإلي المصير ما يجادل فيه آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرر كتقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخدوه وجادلوا بالباطل ليضحو به الحق فأغضتهم فكيف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 العزيز الحكيم وقهي السيئات وما تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لما قت الله أكبر من مقتكم أفسكم إذ تدعون إلي ما نفتك فرون قالوا ربنا أمت نثنتين وأحييت نثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهلنا خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفر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 كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم لازفتي للقلوب القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيعي طاع يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كان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 ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأبق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 لا في تباب وقال الذي آمن يا قوم تبعون أهدهم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن لا هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر نعمة وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما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 رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاوم إن في صدوره مو إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي لعماو البصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب في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 إنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب بما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيسمث والمتكبرين فاصبرن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لك